هو الذي يرسل الرياح مبشرات وليريقكم من رحمته وعم من ذلك كله قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقلون لهم البشراء في الحياة الدنيا وهي كل دليل وعلا وعلاقة وعلامة وعلامة تجبرهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته في فيدخلوا فيه, فيه الثناء الحسن والرؤية الصالحة ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير اليسرى, اليسرى وتجنيبهم العسرى ومن ذلك بمن في ذلك أن يجعل الشدائد مبشره بالفرج لأنه يقول فأما من أعطى وطنق وصدق من حسنى فسنيسره اليسرى ويقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فإذا رأيت أن أمور متأسرة لك ومتسهلة وأنا رحب أقدم لك الخير حتى وإن كنت لا تحتسبه فهذه الأشياء كانت بشرة ملينة وإذا رأيتها عمر بالعكس فصح مسارك فإن فيك بلاء إنها لا استدراج إذا كنت كنت مكيمة على ما وما النعم ما تكون استدراجا إلا لمن أقام على مصية الله كما قال تعالى ولين كفروس أن تدرج أما إذا كانت من المؤمن فلا نعم ومن ذلك بل بل من أوطى في ذلك إيج على الشدائد الشدائد مبشرة بالفرج وال... ومن ذلك الشدات. ومن ذلك ومن ذلك بل بل من اوقف ذلك أنه يجعل الشدات. الشدات مبشرة بالفرج بشرة. مبشرة بالفرج والعسر مؤذنا مؤذي. باليسر, باليسر واذا تأمس ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله هذه انت ما نعم نصر الله على إن نصر الله قريب رأيت, ما رأيت, منها من, رأيت من ذلك العجب العجاب رأيت من ذلك العجب العجاب وقال تعالى ان مع العسر يسر ان العسر يسر ها مع العسر يسر ان مع العسر هذا ها العسر يسر العسر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد سيجعل الله بعد عسر يسرى وقال صلى الله عليه وسلم وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم القاعدة السادسة عشرة حذف جواب الشرق يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد وذلك شقوا ولو ترى إذ المجلمون ناتسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ولو ترى إذ هزم ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوه لله جميعا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ وقفوا على النار فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره ليدل على عظمة ذلك المقام وأنه لهوله وشدته وفضاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف ومثل قوله تعالى كلا لو تعلمون نعيم يقين أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو القائل إن... حذف الشيء في مقام التعظيم يدل على شدته وهوله وكذلك إبهامه وإجماله منذ قوله تعالى فغشهم من اليم ما غشهم، فإن هذا للعلانة غسيهم أمر عظيم وإلا لقال قائل هذا تحصل حاصل غشهم ما غشهم، لكنه هذا من باب التعريب وتفخيم الشيء كذلك هذا هذه الآيات التي فيها ذكر الشرط في وحيط الجواب كلها تدل على عرمة هذا الجواب القاعدة السابعة عشرة بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على, المعنى الم... دل... دل على المعنى العام المناسب له وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى ودل على ما قرن معه على باقي. ولهذه القاعدة أمسية كثيرة منها الإيمان هلا أبن مر علينا كثيراً كلمة إذا أوفدت، ها واذا وإذا قلنا معها غيرها خاصة فيقال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع نعم ها ها اسمع اسمع من هالإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة وقرن معها وحده وحده وحده وحده, أفرد وحده في ايات كثيره وقرن مع العمل الصالح في ايات كثيره فالايات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع جميع جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهره والباطنه ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاه من العقاب ولولا دخول المذكورات ما حصلت ما وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ولايات التي قرن الايمان فيها للعمل الصالح أو للعمل الصالح كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يفسر الإيمان فيها يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد دون الإنابة والعمل الصالح والاعتقاد والإنابة والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعليه وكذلك تلفظ البر والتقوى بحيث أفرد البر دخل فيه دخل فيه امتثالا امتثال الأوامر وجناب النواهي وكذلك إذا أفرد التقوى ولهذا يرتب الله على البر والتقوى على الله على البر وعلى التقوى عند الاطلاق عند الإطلاق السواب المطلق والنجاة الثواب المطلق والنجاة المطلقة كما يرتبه على الإيمان وتارة يفسر, يفسر, يفسر أعمال البر بما او تفسر وتا مره يفسر أعمال البر بما بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى كما في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك يتناول ترك جميع المحرمات وكذلك لفظ اسم والعدوان إذا قرنت فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه بين ربه التي بين وبين ربه والعدوان بالتجري على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وإذا أفرد الاسم دخل فيه كل المعاصي التي تؤثم التي صاحبها سواء كانت بينه وبين ربه أو بينه وبين الخلق وكذلك إذا أفرد العدوان وكذلك لفظ العبادة والتوكل ولفظ العباده والاستعانه إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا ومن أول ما يدخل فيها التوكل والاستعانه واذا جمع بينها وبين التوكل والتوكل والاستعانه نحو اياه نعبد واياك نستعين م. ها ها ايرى غير شمع الدين كله م. هي محل ليش وسين؟ يا كان حنيه لأطبخ. نحو إيا كان عبد وإيا كان استعين فعبد وتوكل عليه فاسترد العبادة بجميع ممورات الباطنة والظاهرة وفسترد التوكل باعتماد القلب على وفسترد التوكل باعتماد القلب على الله فيحصولها. وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقه التامة بالله في حصولها وكذلك الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات وإذا جمع بينهما كما في آيات الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا أو من يجد شيئا لا يقع منه موقف لا يقع منه موقع موقعا وفسر المسكين ببن حاجته دون ذلك ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوه الكتاب والتمسك, والتمسك به وهو اتباعه يشمل ذلك القيام بالدين كله وإذا قرنت مع, وإذا قرنت مع الصلاة كما في قوله تعالى اتل ما أوحي عليك من الكتاب واقم الصلاه والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاه كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحسن عليها وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والت وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء. واحد. نعم. هنا. نعم. ثان. يشمل كل أحساب. يسمى الإحسان الله في عبادته هي الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى الخالق. <شك> أينه؟ نعم. نعم. هذا هو يعني أمثلة القاعدة الثامنة عشرة في كثير من الآيات. يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد, المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية الموجبة للهداية أو الموجبة للضلال وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره وذلك في آيات كثيرة حيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر من يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويغلو الرزق لمن من يشاء ويغلو على من يشاء ويغلو من على من يشاء ويغلو ذلك على كمال توحيده. على. تل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء، بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور، وأن خزائن الأشياء بيده يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويخفض ويرفع، فيقتضي مع ذلك من العبادة أي, من العبادة أي فيقتضي مع ذلك من العباد أي يعترفوا بذلك وأي يعتكفوا يعتكفوا يعندفوا وان يعلقون يعلقون املهم وان يعلقوا املهم, أملهم ورجائهم به, به في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون وان لا يسالوا احدا غيره كما في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني فلمن هديته لمن هديته فاستهدوني اهديكم الى اخره وفي بعض الايات يذكر منها أسباب الاسباب ذلك فيها يذكروا فيها. شوفنا تحت فيها, فيها وفي بعض الآيات يذكروا فيها أسباب ذلك. إيش؟ عندي لا وفي بعض الآيات. وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك أسباب, لي... أسباب ذلك ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية الأسباب والطرق المفضية, الأسباب والطرق المفضية... المفضية إليها فيسلك... فيسلك النافع ويدعو الضار كقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره ليسرى وأما من بخل واستغنى وخذب بالحسن فسنيسره للعسرى فبين تبين في أسباب الهداية والتن... أن, أسباب. ان اسباب الهدايه والتيسير تصديق العبد لربه وانقياده لامره وان اسباب, لأمره وأن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك ضد. ضد ذلك وكذلك قوله تعالى يهدي, يهدي به الله من اتبع رضوانه يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقون الى الفاسقين فريقا هدى وفريقا حط عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله فاخبر أن الله يهديهم وكان وكان يهدي من كان فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله وان الله يضل من, فسق من من فسق عن طاعه الله وتولى عداء وتولى عدا عداوة وتولى عداه من الشي... من الشياطين ورضه ورض ورضي بولايتهم على ولاية رب العالمين وكذلك قوله فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم أفكارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب كقوله اي مني بها العذاب تقوله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون إن رحمة الله إن رحمة الله قريب من المحسنين وسارعوا, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المستقيم ثم ذكر الأسباب التي تنال بها تنال بها المغفرة والرحمة وهي خصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها إن, أن, الذين, آمنوا إن, الذين, إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله وإذا, وإذا قرأت القرآن هذه الآية عظيمة يعني لو قالنا القائل أنا أرجو رحمة الله وأخاف عذاب الله ننظر هل هو من هؤلاء المفسدين بهذه الصفات إن كان كذلك فهو صادق وإن كان غير غير ذلك فإنه ممن تمنى على الله الأمان لأن الله قال إن الذين آمنوا والذين هاجر وجعلوا في سبيل الله اولئك كاذن رحمة الله أما تجد أن أرجو رحمة الله ولا أصلي ما يصير هذا فالذي يرجو رحمة الله حقيقة لا بد أن يسعى لها وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وعنصتوا لعلكم ترحمون وأم من ذلك كله قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون فطريق الرحمة والمغفره سلوك طاعة الله ورسوله عموما. وهذه الأسباب المذكورة خصوصا وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة وكلها راجعة إلى شيئين التكبير لله والتولي عن طاعة الله ورسوله قوله تعالى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبه وسيجنبه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى إن قد أُوحى إن قد أُوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى وكذلك يذكر واسباب الرزق وأن لزوم طاعة الله ورسوله وأنه لزوم طاعة الله ورسوله والسعي والسعي الجمئي مع لزوم التقوى تقوله وتع في قوله تعالى ومن يستق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وانتظار الفرج والرزق تقوله تقوله فيجعل, فيجعل الله بعد عسر يسر وكثرت الذكر والاستغفار، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم وانستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسنا إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى كل الذي فضل فضله، واستغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً يرسل يرسل السماء, يرسل السماء عليكم مدرارا. الآية فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله, مغفرة الله ورزقه وخيره, وخيره وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرى وامثله هذه القاعدة كثيره قد عرفت طريقها فالزم القاعدة التافعة عشر الله تعالى القاعدة السابعة عشرة ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم وهذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها, بتتبعها في جميع الآيات المخصومة بها تجدها في غاية المناسبة وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته في القائد الثلاثة عشر ختم الآيات بالاسماء الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الحريم نعم. الحكم المذكور يعني الذي يعقب بالآية بالاسم الذي يعقب بالاسم يدل على أن له تعلق بذلك الاسم أرسم مثل والسارق والثارقة في بقراء وديهما جذان بما كسب أن كان من الله والله عزيز حكيم فان قطع اليد يتناسب مع عزه الله وحكمته اردتم فهي ايضا يمكن لهم يشير لها في اذا ختمت الايه باسم من اسماء الله فان حكم ذلك يتعلق بما يدل عليه ذلك الاسم نعم يمكن أن يتعرف على المعلوم نعم وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه من أجل المعارف واشرف العلوم تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة وآيات العقوبة وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر ولا دعس هنا أن تتبع الآيات الآيات الكريمة في هذا ونشير إلى مناسبتها بحسب بحسب بحسب ما وصل إليه علم وعبارتنا وإدارة ولو ولطالت الأمثلة هنا لأنها من من أهم المهمات ولا تشاد تجدها في كتب في كتب التفسير إلا يثيرا منها فقوله سأل في فقوله سأل في قول في تفسواهم سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات بعد ذكر بعد ذكر خلقه للأرض والسموات يدل على إحاطة علمه. ذكر ذكر ذكر, ذكر, ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلق خلقه للأرض يدل على إحاطة علمه بما فيهما من العلوم العظيمة. وانه حكيم حيث وضعها لعباده واحكم صنعها في احسن خلق واسمر نظام وانه خلق انه وانه خلق وانه, خلق وأنه خلق وأن خلقه لها من اجل علمه كما في كما قالت الايه الاخرى الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير فخلقه للمخلوقات من اشرف الادله الاقليه على علمه فكيف يخلقها وهو لا يعلمها ولما ذكر كلام الملائكه يكتب أن هذا يكتب أن يكتب أن لا أن في خط المعدد فكيف يخلقها وهو لا يعلمها ولما ذكر كلاماً يعني أذكر أنه بعد عن طبعة النصر هذه خار كلام من بعض الصلبة تقولون أن الطابع تصرف فيها في الزيادة والحذر وطلبوا من الشيخ أنه يتكلم معه لا في شرع ما في, ما ما ما في هنا ولما ذكر سلام الملائكه في حين اخبرهم انه انه جاعل في الارض خليفه ومراجعتهم لربهم في ذلك فلما خلق ادم وعلمه اسماء كل شيء وعجزت الملائكه عنها وانباهم ادم فيها قال سبحانك قالوا سبحانك لا عم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم وكمال الحكمة وأنه مقصعون في مراجعته واستخلافه في, في الأرض وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن أقوالهم تضمهل عنه بأن علومهم تضمهل عنه عن علمه عن علم ربهم وانه لا علم إلا عنده عنده. عنده. عند علم ربهم وانه لا علم لا علم لهم الا منه فختم هذه الايات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله آدم وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات وأما قوله عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات, فتابع كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وختمه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه فمناسبته جليلة لكل جلية لكل أحد وأنه م. جلية جلية خلها جليلة عندك خلها جلية وأنه لكل أحد وأنه لما كان هو الثواب الرحيم التواب. لما كان هو الثواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه، ووفقهم لعمل الأسباب التي ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم غفر لهم ورحمهم، فتاب عليهم اولا بتوفيقهم للتوبة والأسباب، وتاب عليهم ثانيا حين قبل قبل مسابهم وأجاب سؤالهم، ولهذا قال في الآية الأخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا أي أقبل بقلوبهم. فإنه لو لا توفيقه وصرف قلوبهم, وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة فإنها, فإنها لا تأمر الا بالسوء إلا من رحم الله فعاده منها ومن نزغات الشيطان ولما ذكر الله النفس أخضر كما ما بقدرته وتفرده بالملك فقال أخبر عن أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك فقال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وفي هذا رد على من أنكر النفس كاليهود وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه. فإنه تعالى يتصرف في عباده ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكام الشرعية. فلا حجر عليه في شيء من ذلك ولما قال ولله المسجد فلا عليه في شيء ذلك فلا حجر عليه في شيء من ذلك, فلا حجر عليه في شيء من ذلك. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسم وجه الله إن الله واسع عليم أي واسع الفضل وواسع الملك جميع العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه ومعسعته في ملكه وفضله فهو محيط فهو, فهو محيط علمه بذلك كله ومحيط علمه في الأمور الماضية ومستقبله ومحيط علمه بما في, بما في التوجه إلى القبلة المتنوعة من الحكمة كذلك الى القبل القبائل المتنوعه من الحكمه نعم مش فاهم هذا بناء التواتر الى قبله في عندك الى القبله من الحكمه من المتنوعه من عندي الى قبله المتنوعه او جمع قبل كحكم جمع حكمه والمعنى أن ان الناس كانوا في, في... أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يصلون إلى بيت المقدس فهو قد بحج ثم نسخ إلى بيت الله ال... الحرام فصار قد هل فالإلهة حكمة في كون سبحانه وتعالى قرهم أو أذن لهم أو شرع لهم في أن يصلوا إلى بيت المقدس أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة ثم نسخ العديد نعم ومحيط علمه بنيات المستقبلين لجهة من الجهات إذا أخطأوا القبله المعينة فحيث تيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه وأما قول الخليل وإسماعيل عليهم السلام وهما يرفعان قواعد البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فانه توسل إلى الله بهذين الإسمين إلى قبول هذا العمل الجليل حيث كان الله يعلم يعلم نياتهما نياتهما ومقاصدهما, ومقاصدهما ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما فإنه يرادب السميع في مقام الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة معنى المستجيب كما, كما قال الخليل في الآية الأخرى إن ربي لسميع الدعاء إذن هذه إذا جاءت الله السميع في مقام الدعاء سواء دعاء المسألة أو دعاء العبادة فهو بمعنى الاجابه او الاستجابه فمنه في دعاء العبادة سمع الله لمن حمده اي دعاء عباده <تصفيق> فان الحامد يدعو الله سبحانه في هذا فمعنى سمع الله لمن حمده اي استجاب ان ربي لسميع الدعاء هذا دعاء المساله فمعنى سميع اي <تصفيق> مجيب الدعاء نعم ومقيدا سمع لا, لا لا إذا كان في مقام فهو وإلا فأسسمع... لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذا جاء لك في مقام الدعاء سواء كان دعاء مثلا أو دعاء جادة فهو بمعنى الاستجابة <تصفيق> وأما ختم قوله قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بقوله إنك أنت العزيز الحكيم أي فكما أن فكما أن, أن بعثك لهذا الرسول فيه الرحمة فيه الرحمة السابقة ففيه تمام عزة الله وكمال حكمته فإنه ليس من حكمته أي, أي ترك الخلق سودا عبدا لا يرسل اليهم لا يرسل اليهم رسولا فحقق الله غرس لا, لا يرسل إليهم رسولا فحقق الله حكمته بذاته لان لا يكون للناس على الله حجه والأمور كلها قدريها وشرعيها لا تقوم الا باذنه الله ونفوز حكم حكمه وقد يكتفي الله الله بذكر اسماءه الحسنى عن التصريح بذكر احكامها وجزائها لينبه عباده انهم إذا عرفوا الله بذكر الذنب عظيم عرفوا ما يترتب عليه من الاحكام مثل قوله تعالى سينزل زللتم من بعد ما جاءتكم البينات لم يقل فلكم العقوبة فلكم من العقوبه كذا بل قال أن ان الله عزيز حكيم اي فاذا عرفتم عزته وهو, عزته وهو قهره قهره وغلبته وقوته وامتناعه وعرفتم حكمته وهو وضعه حكمته حكمته وهو وضعه الاشياء مواضعها وتنزيلها محالها أوجب لكم الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم لأن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة لأن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة وهو المصر على الذنب مع علمه وأنه ليس لكم انتناع عليه ولا فروج عن حكمه ودزائه لكمال قهره وعزته وكذلك لما قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم لم يقل فاعفوا عنهم او اتركوهم ونحوها بل بل قال, بل, قال بل قال فاعلموا ان الله غفور رحيم يعني فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن أن من تاب ان من تاب واناب فان الله يغفر له ويرحمه فيدفع عنه العقوبه ولما ذكر عقوبه السارق قال في آخرها نكالا من الله والله عزيز حكيم أي عز وحكم فقطع يد السارق وعز وحكم فعاقب المعتدي سرعا وقدرا وجزاء ولما ذكر مواريث الورثة وقدرها قال فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما فكونه عليما حكيما يعلم ما لا يعلم العباد ويضع الأشياء مواضعها فاخضع لما قاله وف وفعله فصله في توزيع الأموال على مستحقيها الذين يستحقونها يجب كل ما فزاعك في كل بحسب علم الله على مستحقيها الذين يستحقونها بحسب علم الله وحكمته فلو وقت فلو وكل العباد وكل فلو وكل العباد الى, الى, الى انفسهم وقيل لهم ازيئوها انتم بحسب, بحسب, بحسب, بحسب, بحسب, بحسب اجتهادكم لدخلها الجهل والهوى وعدم الحكمه وصارت المواريث فوضى وحصل في ذلك وحصل بذلك من الضرر ما الله به عليم ولكن تولاها وقسمها في احكم قسمه وافقها للاحوال وأقواها للنسع ولهذا من قدح في شيء من أحكامه أو قال لو كان كذا فهو قادح في علم الله وفي حكمته ولهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام كما يذكرها في آيات الوعيد يبين للعباد أن الشرع والجزاء مربوط في حكمته قير خارج عن علمه ويقسم الادعيه باسماء تناسب المطلوب وهذا من الدعاء بالاسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها اي تعبدوا لله بها وطلبوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم وقوله تعالى لا يدخلنهم مدخل يرضونه وإن الله العليم حليم والآيات المتتابعه التي بعدها كل واحدة ختمت باسمين كريمين فالاول منها اوكي لا والله لا عندي مثل. منها من منها هذه هذه ثمان ثمن آيات كلها خرمة. بثمين من من الله. في الحج معكم المحر. في آخرية. آخر منها. من الحسن نعم تاريسا ومسا قبل قبل؟ الله لا تغلون من الصنحة وان الله لا الراسين لا يدخلنهم. هذه البعدة. سنتين. اللي بعدة. نعفوه نعفوه. هاية سنتين اجل اللي بعدها هذه سنتين خمس. ستة. سبعة. من اثنين كل آية مكتوبة يعني ما في القرآن مثل هذا يعني ما في القرآن آيات متتابعة ختمت لسنين من اسماء الله هذه سبع آيات متتابعة كل آية ختمت لسنين من اسماء الله نعم ها ما كور <تصفيق> ما كور هلا نعم ولايات متتابعه التي بعدها كل واحدة قسمت باسمين كريمين فالاول منها ختمها بالعلم والحلم يقتضي ختمها, ختمها بالعلم والحلم يقتضي علمه بنياتهم الجميله وأعمالهم الجليله ومقاماتهم الشامخة فيجازيهم على على ذلك بالفضل العظيم ويعفو ويعف ويعف ويحلم, ويحلم ويحلم عن سيئاتهم وقشط ما فعلوها وختم الثانيه بالعفو الغفور فئن فئن من اس فانه اباح المعاقبه بالمذم وندب الى مقام الفضل وهو العفو وعدم وعدم معاقبه المسيء وانه ينبغي لكم ان تتعبدوا, الله <تصفيق> أن تتعبدوا لله ليثنا الذي اصلاه هو مصيرته وختم الايه الثالثه ان ذكر ان ذكر وختم الايه الثالثه بالسميع البصير يقتضي سمعه لجميع وجميع اصوات ما تشن في الليل والنهار وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات وختم الآية الرابعة بالعلي الكبير لأن علوه المطلق وكبرياءه وعظمته ومجده تضمحل معها المخلوقات ويبطل معها كلما عبد من دونه وبهبات كمال علوه وكبريائه يتعين انه هو الحق وما سواه باطل وختم الايه قائله اللطيف الخبير الدالين على سعه علمه وخبرته في اليد البوابه بالبوابه من كل وبما تحتوي عليه الارض من اصناف البذور والوان النباتات وانه لطف بعباده حيث اخرج لهم اصناف الارزاق بما عنده من الماء فيما انزله من الماء النميس والخير الغزير وختم الايه الثابتة للغني الحميد بعدما تربوته السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات وأنه لم يخلقها لم يخلقها لم يخلقها وأنه لم يخلقها حاجة منه لها فإنه غني مطلق ولا ليتكم ولا ليتكمل بها فإن فإنه الحميد كامل وليدلهم على على أنهم كلهم. فقرأ إليه من جميع وجوه وأنه, وأنه حميد في أقداره حميد في شرعه حميد في جزائه فله الحمد المطلق ذاتا وصفة جاسا وصفاتا واسع ألم وصفاتا وصفاتا وصفاتا اكتب وصفاتا إيش شو؟ صفعة على جاسا إيش وصفاتا شو؟ هاتين nene ha. Chama essa. Não. Hum. Tá. Tá. Hum. Tá وخسم السابعة بالرؤوف الرحيم أي أن, أي أن من رأفته ورحمته تسخيره المخلوقات لبني آدم وحظ السماوات والأرض وإبقاؤه وإبقاؤها لألا تزول فتختل مصالحهم ومن رحمته سخر لهم البحار لسجل في منافعهم ومصالحهم فرحمهم حيث خلق لهم نسكن وأودع فيه كل ما يحتاجونه وحظه عليه وحفظه عليهم وأبقى ولما ذكر في سورة الشعراء قصف الأنبياء لأحكم منهم قتم كل قصة بقوله وإن ربك لهو العزيز الحكيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه وذلك برحمه الله ولخصه وأهلاك المعز وأهلاك, وأهلاك المذنبين له وذلك من آثار عزته وقد تعلق مقتضى الاثنين لكلامه بكل من الحالتين فإنه نجى الرسول وأتباعه بكمال قوته وعزته ورحمته واهلك المكذبين بعزته وحكمته ويكونوا ويكونوا وحكمته ويكون ذكر رحمة يقصي عظم جر وأنه لولا وأنه لولا أن جرمهم تعاضم وسدوا على أنفس على أنفسهم أبواب الرحمة، ولم ي ولم ي يكن لهم طريق إليها، كما وما قوله كما حل بهم عقاب، وأما قوله عليه الصلا عليه السلام. وأما قول إنسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم إباد ووإن لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل انت غفور رحيم فإن المقام ليس مقام استغام واستغاف واستغاف وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن استخله مما استخله اله مع الله فناسب ذكر العزة والحكمة وصار أولى من ذكر رحمة لا <تصفيق> أهلي من كيس كعب الرحمن حتى ها يقابل يخاب المذيبين فإنه هنا جاء الرسول وأتباعه لكم من القوة وعزده وعزده وعزده المكذبين بعزته وحكمه هذه قامات الرجاء أن يذكر الأسباب أن يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوقة ثم يختمها بما يدل على الرحمة مثل قوله يغفر لمن يشاء ويعزد من يشاء والله غفور رحيم وقوله